وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أخقتت لأي يوم أُجِلت لَيْوَمِ الْفَصْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْرِ وَإِنُوا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوْلِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوْلِينَ ثُمَّ ما متبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يومئذ للمكذبين.